وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وسلم وبارك على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد رأينا الأصل الأول الذي تبنى عليه عقيدة الأمة عقيدة أهل السنة والجماعة وهو أنها لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على ما أجمع عليه السلف الصالح وهذا الأصل تتفرع عنه قواعد عدة وهو أهم أصل بسببه افترقت الامة الى ما افترقت اليه اذ كل الاصول التي ستأتي بعد هي في الحقيقة اصول متممة ومكملة لهذا الاصل هو تعظيم الوحي في الخلاف بين اهل السنة والجماعة وغيرهم هو في هذه النقطة تعظيم الوحي كيف يتلقى المسلم منزلة الوحي في قلبه فإذا عظمه كان كل ما سنراه من أصول يسهل على المسلم التشبث بها يعني تأتي تلك الأصول سهلة على المسلم لذلك هذا الأصل الأول وهو اتباع أو أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وأعظم الأصول على الإطلاق وينبني على ذلك طواعد كما بينا القاعدة الأولى أنها أن العقيدة لا تثبت بأقوال الأئمة أئمة أهل السنة فضلا من أن تثبت بمن عرف أنه لا يعتمد على الكتاب السنة وكثير من الفرق بل كل الفرق وأهل الأهواء إنما كان من شاء ضلالهم من هذا أنهم أخذوا معتقدهم من أفكار الناس وكذلك من باب الانتقاد الذاتي هناك داخل أهل السنة والجماعة من أخطأ وغفل عن هذا الأصل فقرر بعض العقائد من خلال كلام بعض الأئمة والمفترض أن العقيدة تبنى من كلام الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نقول كتاب الله نقصد أيضا القاعدة الثانية تحت هذا الأصل وهو أخذها من كتاب الله ولو كانت القراءة شاذة وسنأتي في مباحث علم الأصول تحقيق معنى على تحقيق معنى القراءة الشاذة هل هي حجة في الأحكام أو ليست بحجة فسنرى ما معنى هذه القراءة الشاذة يعني أين من الغلط أيضا في اختلافهم في احتجاج بقراءة الشاذة قراءة الشاذة فهذه يحتج بها في العقائد يحتج بها في العقائد لانها ان صحت ان صح سندها إلى الصحابي أو إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام كانت بمثابه كانت بمثابه القول كانت بمثابه قوله عليه الصلاه والسلام او قول الصحابي الذي اقره عليه غيره وذكرنا امثله او مثالا على ذلك و نأتي اليوم إن شاء الله تعالى على بقية هذه القواعد التي تأتي وتندرج تحت هذا الأصل وعندما نقول النص من الكتاب أو السنة فنقصد أيضا أن العقيدة تبنى أيضا على الحديث أو أخبار الأهد ذلك كانت القاعدة الثالثة تحت هذا الأصل الأول هو الاحتجاج بأحاديث الأهد فالأخبار من حيث وصولها إلينا تنقسم إلى متواتر متواترة وأحاد وذا ستتطرقون إليه إن شاء الله في أصول الحديث فالمتواتر هو ما نقله جمع عن غيره من مبتدأ السند إلى منتهى حيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني جمع عن جمع جمع عن جمع من بداية السند إلى آخره مثل القرآن الكريم القرآن الكريم نقل نقاله جمع عن جمع فهو متواتر ونقلهم هذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أمر انقضح في النفس وكثير من الأخبار أنت لم ترها ولم تعينها تسلم بها كوجود بعض البلدان يقول فلان البلد الفلاني هل تؤمن بوجوده تقول نعم أنا لك ذلك هل رأيته تقول لا لكن الجمع أخبر حيث إن هذا الجمع تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب يعني شيخ لاز فكذلك من السنة ما هو متواتر يعني نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نقله جمع غفير من الصحابة ونقله عن الصحابة بل عن كل صحابة جمع غفير من التابعين ونقله عن كل تابع جمع غفير من أسباع التابعين وهكذا يعني هذا متواثر لا يشك أحد في صحته ويفيد اليقين وهناك من الأحادث ما هو آحاد أي دون ذلك وليس المقصود بالآحاد ما رواه الواحد فقط بل رواه عدد لم يبلغ حد التواثر إذن بعض الناس ربما تراهم يستدلون على عدم الأخذ بحديث الأحاد بأحاديث في الحقيقة ليست, ليست أصلا وتدل على جهلهم بمعنى حديث الأحاد يعني أحيانا تتقف مع بعض الناس لا تستطيع ما الذي تفعلوا لهم لأنهم جهل إنسان جاهل ما الذي تفعلوا لهم كمن لا يحسر التفريق بين في التضاد واختلاف التنوع هذا لازم تبدأ معه من الأول تجلس إليه وتعلمه شما اختلاف التضاد واختلاف التنوع كان الناس يستذلي قلك شوف دليل يليحهاديث الأحاد ما هو حجة أضงين الدليل قلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان صلى ركعتين وسلم وقال ذو اليدين واش قال قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا قصت صلاة أم نسيت قال ما نقصت أو نسيت الصدق ذو اليدين شوف قال هنا هو يتبت الرسول صلاة. أو يتثبت عمر الخطاب لما حدثه أبو موسى الأشعال قالوا بلي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن نستأذن نستأذن كم ثلاثا وش قال عمر لا. وش قال له عمر لا تأتي النبي شاهد على ما تقول أو لا أوجي عنك قال شوف عمر الخطاب راو راو يتثبت من حديث الآحان وهذا جاهل لماذا لأنه حديث الآحان لأنه لو جاء أبو موسى بغيره وثالث ورابع ما خرج عنه ما خرج عن خبر الآحد ما زلوا أحد لأن هذا ليس عدد متواتر فهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين والشاهداء وتكلموا أحد لم يخرج الحديث عن كونه أحدا عند هؤلاء إذن ما زلوا حديث أحد فيستدرنا بشيء ليس في موطن الاستشهاد لذلك فنقول الأخبار من حيث نقلها إلينا متواتر وآحد فالمتواتر عرفناه الأحد ما دون المتواتر فأهل السنة والجماعة كما ذكرنا يأخذون معتقدهم من كتاب الله وهو متواتر لا شك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسألوا هل هي متواترة أو آحد بل يأخذون ما صح من السنة لا يشتريطون التواتر في بناء عقائدهم نفهم فعلماء الكلام وهم أول من أثار هذا القول فرقوا بين السنة المتواترة وبين سنة الاحاد في العقائد, فرقوا في العقائد فقالوا نأخذ باحاديث الاحاد في الاحكام اي في العبادات والمعاملات احكام العملية ولا نأخذ باحاديث الاحاد في العقائد وبعضهم يعبر عن ذلك بهذه الطريقة فيقولون إن أحاديث الأحاد تفيد العمل دون العلم والمتواثر يفيدون العلم والعمل. كيف يقصدون بالعلم؟ العقيدة ويقصدون بالعمل العبادات والمعاملات cav절 حتى نفهم تعبيراتهم يقولون حديث الأحاد يفيد العمل دون العلم والمتواثر يفيد العلم والعمل معا فأول من أثار هذه الزوبعة على أهل الإسلام هم أهل الكلام وهذا القول قولهم هذا مردود من وجوه كثيرة ومن المعاصرين من ألث في هذا البحث في مسألة حجير حديث الأحاب ولكن انظر إلى العنوان كيف اختاره انظر إلى عنوان هذا الكتاب هو الشيخ عمر صليمان الأشقر ما الكتاب؟ أصل الاعتقاد أنت كنت تشوف أصل الاعتقاد وشتخل ترح مثلا كنتمشي مثلا في المعرض تتعالك الكتاب وتشوف أصل الاعتقاد وشتشوف تخايلك أصل غير هذا فإذا إباك تفتح الكتاب من أول إلى آخر يتحدث عن حديث الأحد فقط دون غيره فهو أصل من أصول عقيدة السلف كانوا يأخذون العقيدة هذه من السنة بشرط الصحيح لأنه قلناه من أول قلنا من الأول يشترط كتاب السنة الصحية يشترطون الصحة لا يشترطون التواتر فقول هؤلاء قول هؤلاء مردود قلنا من وجوه كثيرة جدا أول هذه الوجوه أنه لا دليل على التفريق بين الأحكام والعقيدة فالنصوص التي أمرت بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعه في أقواله وأفعاله أمرت أمرا مطلقا فلم يقول الله عز وجل من يطع الرسول في العقيدة في الأحكام دون العقيدة أو ما أتاكم الرسول فاخذوا في الأحكام دون العقيدة لم يفصل فكل نص أمر باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته فيه إلا وهو يغلق فلا دليل على التفريق بين الأحكام والعقائد وهم ملزمون بأحد أمرين لا ثالث لهم يعني نلزمهم بأحد أمرين إما أن لا يأخذ بشيء من الأحاديث الأحد سواء في العقيدة أو في الأحكام قلوا ما تأخذش لا في العقيدة ولا في الأحكام لابد تسترق التواتر على قولك لماذا لأن النصوص لم تفرق وهذا لا شك أنه مروق من الدين والإلزام الثاني هو الصواب الذي عليه السنة أن يأخذ بأحاديث الأحاد مطلقا في العقيدة وفي الأحكام هم فهم إذن هذا لابد أن يلزم به بالعكس ابن القيم رحمه الله المصاري ناقش هؤلاء بيّن لهم بين لهم وألزموا بشيء جيد حيث قال في الصواعق مخلص الصواعق المرسلة قال وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة لاحظ كلامه وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات يعني يعني الاتقاد كما تحتج بها في الطلبيات العمليات الطلبيات العمليات أي الأحكام ولا سيما لاحظ هنا يعجبك كلامه ولا سيما والأحكام العملية تضمن الخبر عن الله الأحكام العملية تضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجب كذا ورضي بكذا وهذا كله راجع إلى أسمائه وصفاته إذا أمرك الله عز وجل بشيء في الأحكام فيعني ذلك أنه رضيه وأمر به وشرعه وأحبه وهذه لا شك أنها تدل على صفات الله عز وجل تدل على حكمة تدل على رحمة تدل على تشريع تدل على رضا إذن فالأحكام تدل على العقائد طبعا أطال النفس رحمه الله تعالى في بيان تناقضهم هذا أنه لا دليل على التفريق بين نصوص العقيدة وبين نصوص الأحكام العملية فأنت تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام بشرط الصحة فقط اما ان تشترق التواتر هذا قلنا نلزمهم اما ان تأخذوا به في كل شيء حتى في الاحكام لماذا تفرج او ترجع الى الحق وتأخذ بالسنة الصحيحة بغض النظر عن تواترها او كونها احادا ثانيا الدليل قام على اعتبار حديث الاحاد الصحيح حجة في العقيدة الدليل قام على اعتبار حديث الاحادي الصحيح حجة في العقيدة قامت الادلة الكثير على ذلك فلقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل من يرسل الصحابة مثنى وفرادا احتلت كان يرسل اثنين ثلاثة احاد لم يجيء احاد قلنا احاد لا يغر من يرسل واحد إلى المدن والقرى والقبائل ليعلموا الناس ماذا الأحكام بل يعلموهم التوحيد فمعاد بن جبل أرسله إلى اليمن ليعلم الناس من أهل الكتاب طبعا لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل الكتاب ما قال لهش هكذا هذه يسموها توطئة يعني حضر نفسك لكن الناس أهل علم عندهم علم بالكتاب ماك شرح أن يتخاطب إنسان شو الفرق بين العرب مشركين وأهل الكتاب مشركون كانوا صذج يعني ليس لديهم خلفيات مسبقة مجرد تقليد آباء لكن أهل الكتاب كانوا يطالعون كتب فقالوا إنك ستأتي قوما أهل كتاب يعني ناس عندهم علم وسيأتونك بجدل ربما أقام أقاموا لديك شبهات يعني حضر نفسك يا معنفوم فإذا أتيتهم فليكن أول ما تدعون إليه أن شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يذهب إلى من إلى قوم أوت من العلم لم يؤته غيرهم ومع ذلك يرسل إليه مواحدا كذلك أرسل أبا عبيدة بن الجراح كذلك أرسل أبا موسى الأشعري فكان يرسل هكذا ليعلم الناس التوحيد والعقائد والاحكام أيضا إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي في الرد على هؤلاء لذلك قال الشافعي رحمه الله في الرسالة لاحظ إذن المرض رأو الخطير من قديم الزمن من عصر الشافعي ظهر هذا المرض فيقول الشافعي رحمه الله في الرسالة وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بمره. إلا والحجة للمبعوث إليهم قائمة شوف كلامه فهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم عليهم قائم يعني يبعث لهم شيء بش تقوم عليهم به حجة وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم يجوهما له فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فقادر رسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم عددا متواترا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق هون اشتارت شو اشتارت الصحة فقط يعرفونه بالصدق اذا مقتضى كلامهم ان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينبغي ان يرسله عددا يبلغ به حد التواثر بل نقول لك تعرف شي مقتضى كلامهم ان الله عز وجل كان ينبغي ان يرسله رسولا كثيرين يبلغ به حد التواثر حتى يقيموا على الناس الحجة كان قادرين الكفار انتم احدا ونحن نشطرق التواتر طبعا كذلك وجه ثالث في الحقيقة إنهم ما يلجأون إلى التفريق بين أحاديث الأح... الأحاد وبين... والتواتر لا يلجأون إلى التفريق إلا في مسائل خاصة تعال مسائل الصفات فقط في سيجد صفات فقط وإلا فإنهم قد تناقضوا من وجهين اثنين من وجهين اثنين وشوف من كي يشترد عليه الوجه الأول أنهم أثبتوا كثيرا من العقائد بأحاديث الأحد مثل كما يقول ابن تيميا رحمه الله تعالى مثل أحاديث الرؤية مثل أحد معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام كثير دلائر النبوة تعال الرسول عل، الشلطان و السلام طبعاً النبوةن دخلة في الاحكام دلائر النبوة تأتي لتقيم الدليل على صدق الرسول عليه الصلاة الحال parasite اذا الامرى والعقائد اذا دلائر النبوة اثبتوه باحاديث الاحاد زيث الميزام من العقائد اثبتوه باحاديث الاحاد الصراط ثبتت في احاديث الاحاد عذاب القبر ثبتت فيه أحاديث أحد وغير ذلك يعني كثير من مسائل الاعتقاد بنوها على أحاديث أحد لماذا هنا ما اشتركتم التواطر الجواب أنها ليست في مسائل الصفر إذن هذا وجه شوف كيف ناقضوا نفسهم الوجه الثاني القرآن عندهم متواتر ولا لا متواتر عندهم منفروض تأخذوا مثلا فإذا بهم لا يأخذون بنصوص الصفات الواردة في الكتاب بل أولوها وجدوا مخرجا مفهوم؟ المهم هم يجدون مخرجا ففي السنة يضع في فمك حجرا يسميه هدث أحد وفي القرآن يضع في فمك حجرا يشميه النص غير مراد ظاهر النص غير مراد إذن فالمسألة مبنية على خلفية معروفة وتأويل الصفات فقط الوجه الرابع مما يلبسون به علينا أنهم يعزون هذا المذهب إلى الجمهور مما يلبسون به على الناس أنهم يعزون هذا المذهب إلى جمهور جمهور العلماء والصواب هو العكس أن مذهب الجمهور جمهور العلماء من السلف والخلف أنهم على اعتبار حديث الأحاذ حجة في العقائد إذا احتف بالقرائن يعني يفيد العلم إذا احتف بالقرائن والقرائن إما أن تتلقاه الأمة بالقبول يصحيه العلماء او كان مرويا في الصحيحين مفهوم؟ يكون مرويا في الصحيحين وترون هذا طبعا هذا العزو ترونه بالتفصيل في مجموعة الفتاوة في الجزء الثامن عشر في الباعث الحفيث لهم كثير الذي يقرأ طبعا تعليق الشيخ عحمد شاكر يرى العزو عزوه للعلماء من هؤلاء الذين احتجوا بأحاديث الأحاد مطلقا في وقالوا تفيد اليقين اذا احتفت بالقرائن ايضا لا يخفى عليكم كيف رد ابن الصلاح رحمه الله تعالى على من زعم ان احاديث الاحاد لا تفيد العلم البلقيني كيف رد على من زعم ان احاديث الاحاد لا تفيد العلم الحافظ ابن حجر في النكت كيف رد على من زعم ان احاديث الاحاد لا تفيد اذا وينسبون هذا المذهب ان احاديث الاحد تفيد العلم إلى جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافية وغيرها وابن حزم الظاهر رحمه الله كل هؤلاء يقولون بأن أحاديث الأحاد تفيد العلم يعني بشرط الصحة رابعا أو الخامس أجمع أهل الحديث أن حديث الأحاد يفيد العلم والعبرة في الإجماع بأهل الفن من فهم العبرة في الإجماع بأهل ذلك الفن مثلا ما يجيش إنسان يدخل في مسألة لغوية غير اللغويين لا لا. الإجماع ينعقد في اللغة بمن بعلماء اللغة كذلك في الحديث لا, لا يأتي إنسان غير متضلع في علم الحديث ويحشر نفسه في مسألة إجماع بل العبرة في مسائل الحديث هو مذهب أهل الحديث فطرى ابن رحمه الله تعالى يقرر لك في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني في الصفحة الخامسة والسبعين بعد الثلاثمائة أن أهل الحديث قد أجمعوا على اعتبار حديث الأحاد وخبر الأحاد حجة في العقائد وأن العبرة في الإجماع هو إجماع أهل الفن إجماع أهل الفن يعني أهل الحديث إذا أجمع على شيء فخذ به وهناك فائدة أيضا وهو آخر وجه مهم جدا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى في نقض التأسيس وفي تعارض العقل والنقض يبين لك من الغلط الذي وقع فيه هؤلاء فلابد أن نعلم أن الخبر أي خبر أي حديث أو أي شيء الآن ينقل قد يكون مفيدا اليقين لا بد ان نلاحظ اربعه اربعه اشياء الخبر قد يفيد اليقين اذا لاحظنا اربعه اشياء اولا نتامل المخبر شكون هذا المخبر من هذا المخبر مفهوم ثانيا نتامل المخبر عنها ثالثا نتامل شو المخبر به وهو الخبر ورابعا نتامل نتامل المخبر الانسان اللي يجمع الخبر اذا المتكلم والناقل والسامع والخبر مفهوم هذو اربعه اشياء نحن ننظر الان في احاديث العقائد من هو المخبر من هم سلف هذه الأمة أبر الناس وأصفاهم قلوبا وأصفاهم ذهنا وأحفظهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتقاهم أتقى الناس وأخشى الناس لله إذن فالمخبر إذا طبعا رأينا سلسلة السنة المخبر راه في قمة تقوره في قمة العدالة هل يكفي لا يكفي نشوفه الآن الخبر أو المخبر عنه عليه الصلاة والسلام فالذي يخبرون عنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أشياء تتعلق بصفات الله عز وجل فلا شك أن السلف في مثل هذا الأمر سيكونون في غاية الحذر في النقل أي لن ينقلوا هذا الأمر كما ينقلون شيئا غير ستراهم بإذن الله ستراهم يتثبتون في هذا أكثر من غيره لماذا؟ إنه الآن يتحدثون عن الله ثالثا الخبر ذاته ومعلوم أن الخبر عليه كما يقول الحق عليه نور الأخبار توافق الفطرة يعني أشياء يأتونك بخبر يوافق الفطرة ولا شك أن خبر يوافق الفطرة السليمة ليس كخبر لا يوافق الفطرة. مفهوم؟ إذا تنظر في الخبر ذاته والرابع وهو أهم شيء شكور؟ المخبر السامع لهذا الخبر إيه لابد أن يكون هذا فطرة سليمة مفهوم؟ لابد أن يكون هذا فطرة سليمة فإذا اجتمعت هذه الأمور إذا اجتمعت هذه الأمور صدق المخبر والمخبر عنه كان في مقام التعظيم والتبجيل زد. والثالث كان الخبر يوافق الفطرة ليس فيه ما يستنكر زيل والسامع ذو فطرة سليمة فإن لئذ يكون الخبر المتلقى بالقبول يعني على الناس يفيد العلم عادي تشوف عن الخبر ليس فيه ما يمكن أن يضرب به عرض الحائط كما يفعله أهل الكلام إذن هذه الأمور يدندن عليها دائما شيخ الإسلام بن تيمية وأن من الغلط هو جهلهم بهذه المراتب الأربعة لذلك ترى ترى جمهور جمهور أهل السنة والجماعة ترهم هم يتلقون هذه الأحاديث أحاديث الصفات يتلقونها بالقبول ويفهمون على ظاهرة دون أي إشكال إذن هذا حديث الأحاد أصل من أصول اعتقاد السلف كانوا لا يسألون في العقيدة هل هذا الحديث أحاد أو حديث متواتف طبعا بعض العلماء يكثر من مناقشة هؤلاء أول من بسط هذا القول مسألة حديث الأحاد هو الرازي فالرازي طالبه العلماء طبعا العلماء يطالبون الأشاعر قال صارت مسألة حديث الأحاد صار مسألة عقدية لديكم ولا بد أن تبنى على على تواتر هم لازم تجيبون شيء متواتر بأن حديث الآحاد ليس يفيد العلم ولو تبحث عن هذه القضية هذه العقيدة هذه حديث الآحاد لا يفيد العلم صار عقيدة تبحث تجد من قالها رازي آحاد إذن فلا بد إذن أن تكون هي أيضا متواترة إلزمات كثيرة لأهل السنة إنما هذه تعتبر تتمة لما ذكرناه قبل أن العقيدة تبنى على الكتاب مطلقاً تبنى على السنة الصحيحة مطلقا دون تفريق بين احاد ومتواتر ومن القواعد ايضا المقررة هو التوقف في الالفاظ المجملة لماذا قد يقول قائل اذا كنا لا نبني معتقدنا الا على الفاظ الكتاب والسنة الصحيحة فما موقفنا من؟ الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة الصحيحة من خلال ما أخذناه من خلال ما أخذناه الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة من خلال ما أخذناه ترد من خلال ما أخذناه الى الان ان الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ترد ولكن من قواعد الاعتقاد التي يذكرها العلماء هو التوقف في الالفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الشرع التوقف ومعنى التوقف اي لا ننفيها ولا نثبتها حتى نستفصل عنها نستفصل عن المعنى الذي يراد بها للتقريب نحن نعلم ان ابتداءا أن نصوص الصفات أو موقف السلف أو موقف أهل السنة والجماعة أمام نصوص الصفات ثلاث مواقف الموقف الأول هو موقف الاثبات كيف يكون الاثبات؟ كيف يكون الاثبات الصفات؟ تفصيلاً ولا نعرف أن القاعدة في أسماء والصفات هو التفصيل في الاثبات والإجمال في النفق إذن الموقف الأول في الاثبات نفصل نفصل الصفة فنقول مثلا لله عز وجل وجه لله عز وجل يد تليق بجلاله دون تشبيه ولا تمثيل ودون تعطيل ولا تحريف يعني نفصل في إثبات الصفة لكن في النفي موقف الثاني في النفي الإجمال لا تأخذه سنة ولا نوم لكن مع اعتقاد كمال الضد يعني نحن ننفي عنه السنة والنوم مع إثبات كمال الحياة والقيومية نفهوم مثلا الله عز وجل لا يضل ولا ينسى مع إثبات كمال العلم لأن النفي المجرد لا يقتضي مدح لما تقول إنسان لا يجهل فلانه لا يجهل هل اثبتت له العلم مثلوش العلم احنا نعتقد في الله عز وجل اذا نفينا عنه شيئا نثبت له كمال ضد ذلك الشيء الان بقنا موقف ثالث الاثبات نفصل فالنفي نجمل الان الافاظ التي لم تثبت وانما يذكرها من اهل البدع حين ربهم على أهل السنة أو حين تقعيدهم لبعض الأمور يأتون ببعض الألفاظ وهذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في السنة فما موقف أهل السنة منها فالجواب أن العلماء يقولون باعتبار اللفظ, باعتبار اللفظ نرد اللفظ باعتبار اللفظ, باعتبار اللفظ لماذا لأنه لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا عند الصحابة باعتبار اللفظ نرد اللفظة لكن باعتبار المعنى نستفسر أعيد موقف أهل السنة من الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة باعتبار اللفظ موقفهم باعتبار اللفظ هو ردها لماذا لا يجوز لنا أن نتكلم بكلمة في حق الله عز وجل لم تأتي في كتاب ولا في صنة تتكلم بكلمة هكذا في حق الله كالمسألة التي رأينا في مجلسنا الأخير مسألة الحد لم تأتي لا في كتاب ولا في الصنة ولا عن صحابين واحد لكن هل نفيناها مطلقا؟ هل نفيناها مطلقا قلنا ليس لله حد؟ قلنا ننظر نفهم؟ فباعتبار المعنى نفصل باعتبار اللفظ نرد باعتبار المعنى نفصل فإن كان المعنى المراد فإن كان المعنى المراد حقا أثبتناه أن المعنى وإن كان المعنى المراد باطلا رددناه وعيد باختصار موقف أهل السنة في الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة باعتبار اللفظ ترد وباعتبار المعنى يستفسر عنها للاستفسار لفظ فان كان المعنى الذي يريدونه حقا اثبتناه اثبتنا ماذا اثبتنا المعنى اللفظ اللفظ خلاص أقضينا عليه ما تكلموش بهذا اللفظ وان كان المعنى المراد باطلا فعند اذين يرد هذا المعنى لماذا نستفسر خشيه ان نرد الحق الذي اراده خشية أن نرد الحق الذي أرادوه يعني الإنسان لابد منصفا ودقيقا في مثل هذه المسائل ربما كان, الحق ال... ربما كان المعنى الذي يريدون حقا أعطيك مئة يذكر شيخ الإسلام بن تيمية من أشهر الأمثلة على ذلك لفظ الجهة لفظ الجهة كثير من الناس أو تسمع في كلام الأشاعر تسمع في كلام غيرهم نفي الجهة يقولك لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل مثلا على عرشه لأن في ذلك إثباثا للجهة حتى الذين نفوا رؤية الله عز وجل قالوا لأن لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا له سبحانه جهة يكون فيها فهنا كلمة الجهة باعتبار اللفظ باعتبار اللفظ ترد لا يجوز أن تقول الله في جهة لا يجوز أن تقول الله في جهة لا تكلمش بهذا الكلمة ماشي لكن الآن تفسد رد أما المعنى فننظر إن كان بقصدك أن الله في جهة شو مقصودك في الجهة السفية هذا نعتقد أنه باطل او ان الجهة تحويه وتحيط به هذا المعنى ايضا باطل فالله عز وجل لا يحيط به شيء هو الموحيد وان كان المقصود بالجهة انه في جهة لا تحويه انه في جهة لا تحويه وهو العلو فهنا نقول معنى الذي تريده صواب لكن اللفظ الذي اخترته باطل لفظ الذي اخترته الخطأ فالأولى أن تقول كما قال السلف الله عز وجل في السماء في العلوب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة نظر إلى السماء وقال اللهم فاشهد وكان إذا دعا نظر إلى السماء وقال لنجار عين الله فقالت في السماء وقال الله عز وجل أأمنتم من في السماء إذن فنقول إن الله عز وجل عال على خلقه هذا المقصود بالجهة نثبت المعنى ولكن نرد اللفظ نين جبنا بهذا الجهة؟ نين جبنا هذا الجهة هنا؟ إثبات الجهة بهذا المعنى؟ يعني نرجعنا إلى ألفاظ الكتاب والسنة ولم نأتي بشيء آخر أي لم نثبت هذه العقيلة من كلام بشر بل أثبتناها من لفظ الكتاب والسنة غاية ما في الامر أن الناس أتت بألفاظ مستحدثة مثال آخر كلمة مثلاً كلمة أعطوني ألفاظ اشتهرت لدى آل البدع نعم الصعود الصعود الله أصلاً المعنى مشكلة المعنى مشكلة الاستواء الاستواء لفظة شرعية الاستواء لفظة شرعية عادة جاءت نريد الألفاظ التي يستعملها كل هذه الألفاظ جاءت في السنة في كتاب الله وسنة جاء ربك نحن نتكلم عن الحيز المكان مثل واحد يجي السأل إثباتك أن الله عز وجل في السماء يفضي إلى أنه في مكان واش تقول تقولوا مكان هل تثبت أن الله عز وجل في مكان ما المقصود بمكان هل تثبت بان الله عز وجل الله مكان تقف ما معنى كلمة المكان ان كان قصدق بالمكان بانه يحويه يحويه المكان فهذا لا نثبته وان كان بمقصود ان هذا المكان لا يحويهkiهجه لا, لا تحويه الله عز وجل تحوي الله سيؤ MEL Thanks! وهو المقصود بالعلو بالعلو فهنا نثبت هذا المعنى ولكن ننكر هذا اللفت waters كلمة جسم مشهورا من اعظم اعظم اعظم شيء بنى عليه الاشاعر اعتقاده مشوه داني الحدوث الاجسام وغير ذلك معروف لو كنت في بيت ما نشعب لو كنت في حدوث الاشعارية كنت في بيت لك تقضي بان الله جسم لان الصفات لابدها وش نسمو الصفات الصفات هذه عوارض عارض والعارض لابد ان يكون مع جوهر شو ديك الفلسفة الجوهرك شوف هذا جوهر متصف باي لون بالخضره الخضره عرض الخضره عرض عندهم هما من قواعدهم ان الصفات لا تحل الا بال بالاعراض ب... بالجواهر, بالجواهر. للصفات يقتضي ان انكم تقولون ان الله جسم فهذا الله جسم لبر يزمك تتقف هكذا فهم صح ولا لا يكون صريح يعني تت... كي إثباتك للصفات يقتضي أن الله جسم هل الله جسم ويسألك هذا السؤال تنفي تنفي تثبت ولا تهرب تأسح أنا نصحك ربه وروح تكسرش راسك لكن أنت وش تقول تذكر لفظة الجسم لم ترد في كتاب ولا في سنة موقفنا منها ننظر تقول هذا اللفظ أنا أنكرها عليك يا أخي هذا اللفظ أنكره لا. لم يجيش تقول الله جسم لكن من خلال المعنى ما الذي تريده من جسم فإن أردت أن الله عز وجل لجسم بمعنى أنه أن له أعضاء كأعضائنا أن له أعضاء كأعضائنا وكل عضو مفتقر إلى آخر نحن هكذا ولا لا هذه والأعضاء فهذا معنى ما رده عز وجل قائم بذاته سبحانه وتعالى أما إن كان مقصودا بين الجسم بأن له صفات اتصف بها كاليد والوجه فنقول قل ما شئت سميه جسم ولا سميه اي شيء المهم نثبت المعنى بان الله عز وجل الله صفات متعلقة بالذات صفات متعلقة بالذات كاليد والوجه والعين والاصبع وغير ذلك نفهوم اذا انت دايما ما يجزلش تنفيه وما يجزلش تثبت امام هذه الألفاظ التي يأتون بها وهي محدثة وغير ذلك حيز المكان الجاهد شيء واحد كأن كلمة الجسم كلمة ذات بمعنى جسم كلمة ذات بمعنى جسم فكلمة الذات لم ترد في كتاب الوصول ولكننا نستعملها نستعملها كثير من نستعملها وأنك نريد بها ماذا الذات بمعنى أنها ذات أعضاء مفتقرة بعضها إلى بعض نقول لا مقصود بأن الذات أن الله عز وجل له ذات تليق بجلاله والسلاق أما كون الشيء يفتقر إلى غيره فهذا لا نقوله مفهوم؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مثل هذه الألفاظ يعني تبقى دائما تستفصل عنها والأمثلة كثيرة جدا ومن القواعد أيضا المقررة طبعا قلنا لماذا نحن نقول هذا لماذا يقول أهل السنة المذنة يتبعون خشية أن ينكروا المعنى الحق خشية أن ينكروا المعنى الحق الذي من وراء هذه الألفاظ من القواعد المقررة أيضا لا يقدم شيء على النص وعلى الإجماع لا يقدم شيء على النص وعلى الإجماع قال الله عز وجل لا تق... يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ومن أجل ذلك لا ترى أحدا من الطوائف يعظم الوحي كما يعظمه أهل السنة والجماعة فيعتقدون اعتقادا جازما أنه بقدر ما يبتعد المرء من الوحي بقدر ما يبتعده من الحق وأهم خصائص أهل السنة التي يتصفون بها وهم يتبعون الكتاب والسنة هو الظهور والكفاء الظهور أن الله عز وجل جعلهم ظاهرين والظهور في اللغة شو هو الرفع فمصطاعوا أي يظهروه شو معناها فمصطاعوا أي يعلوه نستطاع أن يعلو هذا السد الذي وضعه ذو القرنين ومنه اسمه سبحانه الظاهر أي العلي الذي ليس فاقه شيء فالظهور منوط بماذا؟ منوط باتباع الكتاب والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين شو معناها عالين مرتفعين بالحق هدف من أعظم خصائص أهل السنة هو أنهم إذا أرادوا أن يظهر الحق فعليهم أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله بهم يرفعهم يعني به يرفعهم والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين وقال الله عز وجل في مسألة فرعية مسألة وإذا قيل انشزوا د في أن يشد يرفعوا الله اللذين آمنوا منكم والذين قيموا most السر يقول العلماء الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل في أن الله عز أجلي انشوزوا أو يرتفعوا اذا قرض المجلس، وقالكم نعظوا فإذا انهدت وامتتمتوا من هذا الأمر يرفع الله دخونهم وآمنوا منكم الذين القيموا Some of the knowledge انتحال من مسألة الصباح رفعهم الله عز وجل بها كيف بمسائل الاعتقاد يرفعهم الله عز وجل مست... تأمل كتاب الله كيف رفع الله عز وجل قرن بين الرفع والعلم في آيتين متشابهتين قصة يوسف قصة إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأ إن ربك حكيم عليك في يوسف واش قال ماذا قال الله عز وجل في شأن يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين المالك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشأ وفوق كل ذي علم علي غير يتكلم عن العلم يأتيك بالرفع إذن فمن أراد أن يرفع الله عز وجل هذا الدين فليلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثانيا الكفاية إذا أردت الله أن يكفيك غيره أن يكفيك العدو هو الذي يكفي العدو إن كفيناك المستهزئين وقال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين وهو معنى حسبك, حسبك الله يكفيك ومن اتبعك من المؤمنين ان يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين شوف من أراد الله عز وجل أن يكفيه العدو فليلتزم بكتاب الله والسنة رسول الله عليه الصلاة عليه الصلاة لماذا أقول ذلك لماذا أقول ذلك لماذا ترك الناس الكتاب والسنة وأعرضوا عنهما ملتجئين إلى غيرهم. لماذا أي واحد يكون شوية منصف على الأقل كي الناس من الزانات يقال دخلوا في الدين وأثاروا علم الكلام وكي الناس ما زالوا إلى يرددون وش يقولوا لماذا؟, لماذا درسوا علم الكلام لماذا ماذا يقرأ علم الكلام أو كتاب في علم الكلام ماذا يقرأ كيف يعرف الشهر علم الكلام علم يقتضر به على إثبات العقائد اجتماع علم يقتضر به على إثبات العقائد ما من إنسان يؤلف في علم الكلام ويعظم علم الكلام إلا ويحتج بهذا يقول لك شوف الفلاسفة تكلموا والملحدون تكلموا زنادق تكلموا كلهم يتضربوا في الدين فلابد إذن من النظر في علم الكلام لكي نرد شباهم هذه نفهم لكي نرد شباهم هذه وأقوالهم هذه ما الجواب اعتصم بكتاب الله عز وجل سيكفيك الله رب عليه يعني إياك أن تلج هذا الكباب إياك أن تلج هذا الكباب لكي ترد الخطأ وتجلب الصواق بل اكتفي, بس شوف اكتفي بكتاب الله بدلالة الكتاب بدلالة السنة ورد بها طبعا تستخرج منها القواعد العقلية وغير ذلك وترد بها على غيره بإذن الله تعالى سيكفيك والذي يتأمل حال الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتعجب طبعا لماذا نتعجب؟ لا نتعجب لأنه تربى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عمر الخطاب شافوا شاد صحيفة من التوراة ماذا قال إلى أومتهو بكون أنتم؟ هو يكون فيها يا ابن الخطاب التوراة يا ناس كتاب الله على الاقل نسبته الى الله ولا تنظر فيه لتبتغي الحق اكتفي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصدق ماذا قال في صعب بخارج كما في صعب بخارج مسلم عائش اني اخشى ان اترك شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام اني اخشى ان, أن ازيغ بهذا اللفظه هذا في صحه البخاري ومسلم اني اخشى ان تركت شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاه والسلام ان ازيغ انت تستحضر هذا الموقف تاع بكر يوم حروب الردة جهز الرسول عليه الصلاه والسلام جيشا اسامه بن اسامه بن زي ماشي جهزه ولماذا يغزو يغزو شكون الروم كانوا في سبعمائة وأرسله حتى وصلوا إلى مكان اسمه ذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام الجيش توقف الجيش توقف والرسول عليه الصلاة والسلام قبض أبوك صدق ماذا كان موقفه ما موقفه هل أعاد الجيش إلى المدينة هل التفت إلى أهل الردة الجواب لا بل أكمل وأمر أسامة أن يكمل مسيره إلى الروم فجاء الصحابة إليه فقالوا يا أبا بكر هد هؤلاء توجيهم إلى غزو الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال أبو بكر صديق والله ما كنت أرد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى الجيش فقالت الأعراب الناس الذين ينتظرون يتحينوا الفرصة ما كان الله ما كان المسلمون يخرجون لقتال الروم الا وهم اولو قوه ما كانوا يخرجون لمقاتله الروم الا وهم اولو قوه فلنت ربص فان هجموا اعلنا ردتنا فقاتل اسامه وجيش المسلمين الروم فنصرهم الله عز وجل فثبتوا على الإسلام ماذا يقول أبو هريرة بعد أن رواه هذا الحديث ماذا يقول والله لو لم يستخلف أبو بكر لما عبد الله لم يعبد الله لو لم يستخلف أبو بكر لم يعبد الله ثبات الصرام على المبدأ عندي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سأتشبث به وأمضي به قدما ولا أتفت إلى غيره فإنسان ما يترك الحق الذي عنده يريد أن يدعو إلى الحق يمسك بالحق الذي عنده والله سيكفيه أهل الباطل سيكفيه أهل الباطل وعبد الرحمن بن مهدي سئل فلان ألف أو صنف فلان صنف كتابا يرد به على أهل الأهواء فقال يرد عليهم بماذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن بالنظر فقال أخطأ السنة إنه يرد بدعة ببدعة يرد بدعة ببدعة فالشاهد أن الإنسان لا يقدم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا يدعو به إلى العقيدة يدعو به إلى الأحكام يدعو به إلى منهج السلفي يدعو به إلى الأخلاق لا يخرج عنه قيدة أُنمولة إن الله عز وجل سيضهي رفزد ويكفيه يعني هو الله عز وجل يتولى ربدا الأعلى. لكن المطالب هو أن يسير على خطأ أهل العلم استنبطونا ما يرمي إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني ننتقل إليه شكرا من قاعدة مقررة تحت الأصل الأول خمس قواعد طبعا لك أن تجمل لك أن تفصل لك أن تجمل بعد أن نأتي على جميع هذه الأصل وما يتفرع عنها تقول هناك 20 اصلا بالراسب لكن سته اصول تندرج تحتها قواعد اعظم قاعده هي التي بدات بها تبنى العقيده على كلام الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصل الثاني انا كنت انتظر هذا السؤال يا شو الفرق بين القاعدة والاصل شو القاعدة والأصل. هو من حيث ترادف العام من حيث العام معنى العام مترادفان حيث من جاءنا نعرف لك الحب نعرف لك الأصل أصل قولك قاعدة قاعدة هي الأصل حتى إحنا لما تدرس انت أصول كلمة الأصول في استلاح الفقهاء أو في استلاح العلماء يستعملونها بمعاني أخرى يقولك تستعمل بمعنى القاعدة الأصل يستعمل بمعنى القاعدة والضابط والقانون لكن العلماء إذا أرادوا الآن التفريق شو الفرق بين الأصل والقاعدة نفهم لنا هناك الفرق يقول يقولك الأصل بالنسبة إلى القاعدة وابتبه معنا بمثابة الجنس بالنسبة إلى النوع الجنس بالنسبة... مثلا نحن ب... هو ابن آدم هذا جنس ولا لا لا جنس آية إلى كم نوع نوعين نوع شحال جيد ذكروا الأنتر الآن نوعان تحت جنس واحد لكن الآن الذكر باعتباره صار جنس جنس الذكر بعدين جنس العنثة كذلك الأصل الأصل هو القاعدة الأولى التي تتفرى عنها أشياء أخرى فإن تفرى عن هذا الأصل قواعد أخرى وصول أخرى نسميها قاعدة حتى لا تلتبس بالأصل فالقاعدة تنبني على الأصل أصل بعد إذا شفنا وصول أخرى نسميها قاعدة فهذا هو, هو الأصل ثم ننظر إذا تفرع عن الأصل مسألة فرعيا سمعها فرع ما شا ينباني عليها ولا شيء أما إذا تفرع عن هذا الشيء رح ينفرع عنه أشياء سمعها قاعدة فالقاعدة بالنسبة إلى الأصل فرع فالقاعدة بالنسبة إلى الأصل فرع والله تعالى آمن الضابط يأتي فيجمع لك نظائر يجمع لك, نظائر. يجمع لك النظائر نفهم نظائر الفروع قد تكون مختلفة قد تكون مؤتلفة فإذا كانت مؤتلفة نجعل الضابط يجمعها وإن كانت مختلفة يعني كان القانون يقول لك هو الشيء الذي يجري عليه سير على هذا القانون سير على هذا القانون سيحة متشابه القاعدة القانون الضابط الأصل فرق دقيق جدا يعني كالفرق بين الأمر الثاني الأصل الثاني مهم جدا وهو كل ما دندلنا حوله من تعظيم النقول والاحتجاج بالنقول فقط لا بد أن يخضع للأصل الثاني وهو أن هذه النقول تفهم على ضوء أو على منهج سلف هذه الأمة وقد حددنا معنا السلف حددنا معنا السلف في اللغة وفي الاصطلاح فلا داعي لإعادة ذلك فالمقدمة تقدم لي القواعد التي ستنبني على ذلك أن الذي لا يشك وليختلف فيه اثنان ابدا قديما ولا حديثا ان هناك طريقا واحدا اغتضاه الله عز وجل لخلقه وهو كتاب الله وسنته وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فاليها يريدون ومنها يصدرون يريدون ويصدرون هذا تعبير بمعنى شكن الذي يريد شكن الذي يصدر الرعاء الابل الغنم ان شاء الله ما يدي الغنم بتاعه والابل نتاعه هاي تريد تريد الماء واذا رجع تصدر من الايراد وتصدير طبعا يديروا في الدرام احنا نديروا في الكتاب والسنه اذا فهم منها ينهلون ومنها ينهلون يعني اليها يقصدون منها يرجعون فحياتهم كلها قائمة على هذين الاصلين وكيف لا وقد أدرك ذلك أعتى الخلق مثلا الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يعني هذا أمر لا يختلفه اثنان ولكن الأمر الذي جعل الفرق والطوائف تنحرف عن هذين الأصلين العظيمين هو عن أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل ليعاصروا هذا الوحي الذين عاصروا هذا الوحي يعني كانوا مع من ينزل عليه الوحي وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتأمل مثلا في صورة الفاتحة قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ولم يقف الحد عند هذا حتى أتمه بماذا صراط الذين أنعمت عليهم فростراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلوات والسلام لكن قال صراط الذين أنعمت عليهم ليدل على أن هذا الصراط المستقيم لابد أن يكون على وفق الذين أنعم الله عز وجل عليهم فترون السلفة كثيرا ما يفسرون الصراط المستقيم شيئا يقولون بكر وعمر هذين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هناك طائفة أنعم الله عز وجل لعليهم هم النبيون والصدقون والشهداء والصالحون فضرورة مذهب السلف سنأتي عليه على بيانها من خلال النظر ومن خلال الأثر من خلال النظر ومن خلال الأثر يعني استدلال على ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف. فنبدأ لماذا لأن الوقت انتهى نبدأ فقط بدكر تمثيل في بيان ضرورة فهم هؤلاء للكتاب والسنة وبناء العقائد على فهمهم للكتاب والسنة فتذكروا جيدا أن قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هو من أكثر الأحاديث وقعا على القلوب أكثر الأحاديث وقعا على القلوب خاصة خاصة ونحن نرى أن كل فرض يصيح من هنا النجاة وصورنا لكم مرة أن مثل هذه الأمة بثلاث بيئ هذه الطوائف الثلاثة وسبعين بمثابة قوم مشوا في بيداء في صحراء مفازة والصحراء لماذا سميت بالمفازة تفاؤلا بأن يفوز فيها ان شاء الله لأن غالب من يقع في هذه البيداء يموت صور صحراء شاسعة ترى مد البصر فلا ترى إلا الرمال وترى مد البصر من جهة الخلف لا ترى إلا الرمال عن اليمين وعن الشمال لا ترى إلا الرمال والشمس فوق رأسك تكاد تسقط وتحرق الجبال فكيف بضعاف الرجال فانت الآن تماشي مع ناس فالكيس غير الغافل وغير الخامل الخامل يستسلم للهلاك هكذا يقعد يستسلم حتى يموت والكيس يبحث عن النجاة ينظر إلى النجاة هنا اختلف الناس لاحت. نحن الآن في صحراء فإذا بهم يجدون 73 طريقا 73 طريق حنا نفيش من الطريق الأول مكتوب منها. من هنا النجاة فرحنا فاذا بالطريق الثاني الثالث الرابع الخامس كل طريق يقولك من هنا النجاة وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقروا لهم بذاكا من اين تذهب وين تروح كانت 73 طريق في صحراء قاحلة والشمس رأيتاكل والزاد ما عندكش لولاني اش اه اه يبس عن تعرف اسنو احنا كيف شفنا 73 طارق؟ شفنا معنا ضربة شفنا كنا طالين هكذا في السحراء كنا راح ينيأس وخلاص كنا ناس تيأس كنا ناس تيأس الضغني ناس تيأس يقولوا كنا الحق وان نريح نموت وخلاص فاذا بنا قد نشوف 73 طارق كلهم يقولوا من هنا الناجات جاء 73 طارق مفهم؟ فهنا شفنا نشوف واحد قال لنا من هنا أظن أظن أن هذا الطريق افضل لماذا لانه مزفت ومعبد شكشده ان شاء الله فهم. طريق مخدوم قدروني مفهوم الله له قال له واش ندير كان ليس فيه ما يوحي الى الامان قالك هذاك طريق أفضل داك طريق فيه الظهور والورود غالبا الظهور والورود تكون عنوان سلام وأمان إذن فطائفة أخذ الطريق المزفت على شغلك سهل وطائفة أخذ الطريق المزين كين جماعة طائفة ما شافوا لا تمزين لا المزفت قالك العبرة ليس بهذا العبرة بفولان شوف شو شكله ما شو الله يبارك إنسان معروف بالذكاء معروف بالعقل إلا أنتبعه، مستحيل يكون غالط فجل الناس ذهبوا من هذا الطريق متطبعناك حائر والشمس لا غير بتأكل فيه الخطرات تتحب تروح مع هادو كلام متبع وفلان تقول بعدما ورد هاداك غالط ماذا تعود وتوجي؟ وانا نحب الورد صراحة والله تشوف بعد تفكر بصح الورود بصح صح ربما الطريق موش معبد يعني يصعب عليك المش الطريق المزفت يعني حيرة حيرة حيرة منا ومنا كاين طريق اسلم تعال شو؟ تبع الكثرة هنا ساعة وتسينة في من هذا الطريق بعد الكثرة تغلط يعني غير متى يتعارفوا الحق مفهوم؟ غير متى وهذا يتعارفوا الحق فهناس تبعت الكثرة مفهوم؟ ناس تبعت العياط سمعوا ناس يعيطوا ويمشوا خلف مات هذو مصبر نعيطوا واللي عيط معناتها راه على حق وراه ماشي نقعد تما نشوف اقعد هنا واش نديروا كل واحد راه يقول لك هنا الطريق هنا الطريق الذكي قال لك شوف الذكيه اذكى واحد قال لك ساهل جانا خبر باللي كاين خبر باللي ناس وصلوا جانا خبر وصلوا. وصلوا. وصلوا الخبر هادو وصلوا وسمع البنات مع, مع تاع الكثره ومع البنات صح هذا الطريق هذا الطريق قالوا لنا في لما نراهم نشاء الله ثم نراهم سعادة سعادة عجيبة يعني رمع أهلهم وأولادهم ولا شيء سهلا وصلوا خلاص مشي في قريقة لي وصلوا وهذا الفاكس عباك والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين تابعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه هذا الفاكس فيه ثاني خير الناس قرني ثم الذين لولا ثم الذين لولا سهلا الله نتبعه إذن ولو ما وجدتوش مزفت سهل ولو ما وجدتوش مزيم ولو ما وجدتش فيه الغاشي بزاف ولو ما وجدتش فلان وعلان مهم من إيش مهم شكون لي وصله من هنا ندرك أننا لا بد أن نتبع شكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الصحاب والذين اتبعوهم شرق بإحسان نتبعوش الذين لم يتبعون بأحسان قد شكال الناس يقولوا اكتبعناهم صح ماشي بأحسان الناس يسبوهم الناس ربما يطعنون فيهم ويغمزون عن السلف أسلم لكن ليس أعلم وأحكم مفهوم أخيها قلت صح ماتبعوش ما بأحسان فنحن نتبع طريق هؤلاء ولا يضرنا كثرة الهالكين ولا قلة السالكين أمشي على معتقد هؤلاء كيفاش كان هل ضيع العلماء ما كان عليه الصحابة والتابع أبدا دونوه لنا وقرروه لنا فهذا الدليل النظري وحده كفيل بأن يحمل الناس على اتباه سلف هذه الأمة فما بالك إذا جاء الدليل من الأثر والدليل من الأثر نأتي عليه إن شاء الله في لقائنا القابل يوم السبت إن شاء الله تعالى ثم نرى ما هي القواعد التي تنبني على هذا الأصل وهو ضروره فهم النقول على ضوء فهم سلف هذه الامه الفحول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله انت اصل